القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سوره الانفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حِصَّهُ وَلِلرَّسُولِ ವಲಿಯೂ ಹ <m> الله أمرا كان مفعولا يهل كَم مَهْلَكَ عَنْ l um. مِثْلَ قَلِيلٍ وَلَوْ أَرَاكَ هُمْ كَثِيرًا لَّن تَشِكَّنَّ وَلَن تَنَازَعَ فِي الْأَمْرِ إن نغوع ليم بذات الصدور أو يوريكم إذ تلقتم Bye. não Help them! الله <laughs> Woah well ಬಲೈ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ سَدِيدُ الْعِقَابِ Hallelujah. أو مما تظن or अम्मा <laughs> ओ ಒಂದು well, حسب الله هو الذي ايادك بنور them now ya yeah.